هُوَ سَكَتَ وَقَدْ خُصِمْتَ قُلْتَ لَهُمْ إِنَّ الْجَوَابَ لِبَابِ الشَّرِّ مِفْتَاحُ والصمت عن جاهل أو أحمق شرفون وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأسدى تخشى وهي صامتتون والكلب يخسى لعمري وهو نباحون